اولئك لهم جنات معدن تجري من تحتهم الانهار تجري من مِنْ الانهار يحل لهم فيها من اثاور من ذهب ويلبسون فيابا سُندُسِ وَإْتَبََةٍ مُتَّكينَكهَا على الأراءائِك نِحمَّ التَّوَابُ وَحَسُونَ تُتَ خَقَااق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 شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منكما لو واعز نفسك